والا لو نوں سو کمفیخر کمف تب کم وم ملک والا کم والا من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 کو لینشند ملا رو ن مِنَ اردو نکل چلنا نرم ریشن قل لو كنتم في بيوتكم لبرز النبين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمفتق ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ان الذين تولوا من كَمْ يَوْمًا تَقُمْ جَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا إِخْوَانُهُمُ إِذْ وَرَبُوا فِي نَوْبٍ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بما تحملون وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مِتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ وَلَئِن مِتْتُمُوا اَوْ قُتِلْتُمْ لَإِنَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ تفضوا الغليظ والقلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في لم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا ظالب لكم مو بِمَا نبی يَوْمَ الْقِيَامَةِ و سن سم سلو پھر من الله ان الله على المؤمنين ابعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ما أصابتكم مصيبة أن هذا هو من ان افولہ على كل شيء کل وَمَا اخْوَافُكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِذِنَّ لِلَّهِ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوا قَالُوا لَوْلَا عَلِمْنَا قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ قُرْبٌ مِّنْهُمْ لنين يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُنَا وَقَعَدُوا لَوْطًا مَا خُتِنُوا قُلْ فَبِرَأْيِ رَبِّي لَأَضْرِمَنَّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ضَرَّاءَ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل حياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم